بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون قل يا ايها الكافرون قل يا ايها الكافرون لا اعبد تعبدون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون وَلَا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد